السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش سفيان كان في هذا الوقت مشرك وكان ذهب مع جماعة من قريش للتجارة بالشام أن هرقل أرسل إليه هرقل ملك الروم وهم نصارى أرسلوا أرسل إلى أبي سفيان ومن معه أرسل إليه في ركب من قريش قال الحافظ رحمه الله الركب جمع راكب كصحب وصاحب وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها جماع معهم عشرة من الإبل ونحو ذلك يقال لهم ركب في ركب من قريش كان جماعة حول عشرة من خريش ذهبوا إلى الشام للتجار وكانوا تجارا بالشام قال, الش... قال الحافظ رحمه الله تجارا بضم التاء والتشديد الجيم أو كسرها والتخفيف تجارا أو تجارا وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يد فيها أبا سفيان وكف وكفار قريش يعني صلح الحديبية عندما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على وضع الحرب أشر سنين فكان ابو سفيان ذهب الى الشام في هذه المدة مدة الصلح بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش فأتوه وهم بإيلياء أتوا اله رقل وهم بإيلياء قال الحافظ رحمه الله إيا بيت المقدس فدعاهم في مجلسه دعاهم هرقل دعا جماعة قريش في مجلسه وحوله عظماء الروم وحول هرقل عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه هرقل دعا جماعة قريش وعنده ترجمان لأنه يتكلم بالنصرانية وهؤلاء قريش يعني لغتهم العرب وجاء بترجمان بينه وبينه فقال رقل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم أيكم أقرب نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان فقلت أنا قال الحافظ رحمه الله وإنما كان نعم هو ابن عمه فقالوا أقربنا به نسبا هو ابن عمه أخي أبيه وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مناخ إلى أن قال فعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناخ ابن عم أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناخ فقال هرقل ادنوه مني وقربوا أصحابه قربوا أبا سفيان مني وقربوا أصحابه منهم فاجعلوهم عند ظهره اجعلوا جماعة قريش عند ظهر أبي سفيان ثم قال لترجمانه قل لهم قل لجماعة قريش إني سائل هذا أي أبا سفيان عن هذا الرجل يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كذبني فكذبه إن كذبني ولم يخبرني بالصدق قولوا كذب قال أبو سفيان لأنه مشرك في ذلك الحين والعداوة تحمل الإنسان على الكذب فقال فوالله أبو سفيان يقول فوالله لو لا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه لو لا أنه يأخذ علي الكذب كن فضيحة لو ذلك لكذبت لأنه يريد إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما استطاع لأنه رقل طلب من قريش أن يقولوا كذب إن كذبا كذبوه فاستحيا ثم كان أول ما سأل ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم كيف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم قلت هو فينا ذو نسب نسبه طيب صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الأول السؤال الثاني قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله هل أحد ادعى النبوة قبل منكم قلت لا لم يقل أحد لأنه نبي قبل السؤال الثالث قال فهل كان من آبائه من ملك هل كان أحد من آبائ الرسول عليه الصلاة والسلام ملك قلت لا السؤال الخامس قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم العظماء يتبعونه أم الضعفاء يتبعونه قلت بل ضعفاؤهم السؤال السابع قال أيزيدون أم ينقصون كل يوم يزيدون أو ينقصون قلت بل يزيدون الحمد لله السؤال العاشق قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل في هل أحد منهم بعد ما يسلم يرتد نعوذ بالله قلت لا ما أحد يرتد قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول أنه نبي صلى الله عليه وسلم قلت لا ما نتهم بالتهم صلى الله عليه وسلم قلت قال فهل يغدر هل ينقض العهد قلت لا ولكن اراد ان يدخل شيئا لكن ما ما يؤثر قال ونحن معه ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها من أول ما خدر لكن الآن ما ندري هذا شيء أراد أن يدخله ولكن شيء ما وقع ما ينفع قال, ولم نعم قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة وهي لا تؤثر ما يغدر لكن الآن ما ندري ما تدري ما تدري لا يغدر أبدا صلى الله عليه وسلم قال فهل قاتلتموا قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال السجال الدلو يعني مثل الدلو مرة عندنا ومرة عندنا مرة لنا ومرة علينا ينال منا وننال منا قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا هذا هو الدين الحق واتركوا ما يقول آباؤكم من الجهالات والضلالات ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف التعفف عن الحرام والمنكرات والصلة صلة الرحمة بعدما سأل هرقل هذه الأسئلة الآن يجيب عنها قال هرقل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومه هذا مطابق الرسل يبعثهم الله في نسب تيب فهذا موافق لحال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل قال أحد منكم هذا القول يعني إدعى النبوة قبله فذكرت أن لا لم يقل أحد منكم أنه نبي قبله فقلت يقول هرقل لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله لو كان أحد منكم قال ذلك قلت هو يقتدي بمن قبله فلما زال ما أحد قبل قال هذا زالت الشبهة وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبي ولكن قلت أنه ليس من آبائه ملك فزالت هذه الشبهة أيضا وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا ما تتهمونه بالكذب صلى الله عليه وسلم فقد أعرف أنه لم يكن ليذر ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله ما زال أنه ما يكذب عليكم فبعيدا يكذب على الله الله أكبر وسألتك أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل الضعفاء هم أتباع الرسل جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتبعه الضعفاء لأن الضعفاء إذا تبين لهم الحق اتبعوه أما المترفون يتكبرون ويؤاندون فضعفاء الناس هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا هم أتباع الدعاة الدعاة إلى الله غالبا ما يتبعهم إلا الضعفاء أما المترفون يتكبرون إلا من هدى الله وسألتك أي يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حين يت... حتى يتم يزداد يزداد حتى يتم الحمد لله وسألتك أي ارتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب حينما يخالط نور الإيمان القلوب لا يزول أبدا ولا يرتاب أبدا اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان قال الحافظ رحمه الله قوله حين حتى حين يخالط بشاشته القلوب أي يخالط الإيمان إن شراح الصدور اللهم شرح صدورنا على الإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر ولم يتعرض لقوله بيننا وبينهم الدماند لما يفعل هذا كلام فارغ ما تعرض له وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو أساس الدين ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق كهذا الجلال والإكرام وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف التعفف عن الحرام والشبهات ثم قال هرق فإن كان ما تقول حقا فإن كان ما تقول يا أبا سفيان حقا فسيملك موضع قدمي يملك الشام يعرفونه كما يعرفون أبنائه اليهود والنصارى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 قال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد حصل ذلك في أهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح الله عليه أعظم دولتين في ذلك الحين الفرس والروب وقسمت أموالهم بين المسلمين الحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين قال هيرقل وقد كنت أعلم أنه خارج يقول كنت أعلم أنه سيبعث لأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم هذا الحسد كنا نظن أنه من بني إسرائيل ما هو من العرب فالآن هذا ظهر من العرب حسدوا أعود بالله لأنه من بني إسماعيل صلى الله عليه وسلم قال هرقل فلو أني أعلم أني أخلص إليه أصل إليه لتجشمت لقاءه أي لتكلفت لقاءه أي أحب أن ألقاه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحسد نحل ولا قوة إلا بالله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الملوك في ذلك الحين يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب دحية ابن خليفة الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنه إلى عظيم بصرة إلى والي مدينة بصرة فدفعه الى هركب عظيم بصراء دفع الكتاب الى هركب فقرأه قرأ كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المشروع اذا ارسلت رسالة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة بالله واعتمادا على الله من محمد عبد الله ورسوله تواضع من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى السلام ما يقال للكافر ما يستحقه الكافر سلام على من اتبع الهدى إن أسلمت سلام عليك لأن السلام دعاء عظيم لا يقال إلا للمسلم إذا قلت السلام عليكم معناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء دعاء عظيم الكافر ما يستحق سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أدعوك إلى دين الحق أدعوك لكي تنجو من عذاب الله وتدخل في رحمة الله فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم تسلم من العذاب في الدنيا والآخر يؤتك الله أجرك مرتين لأن أهل الكتاب الذي آمن بنبيه ثم أدرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآمن له أجران هذا فضل الله. فان توليت اعرضت فان عليك اثم الاريسيين. اي فان عليك اثم الفلاحين. الفلاحون اتبعت ان اسلمت اسلموا وان اعرضت اعرضوا. فاثمهم عليك. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أسلمنا وخضعنا فعبدنا الله وحده لا شريكا وكفرنا بالطاغور هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام كله نور وحق صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان فلما قال ما قال لما قال هرقل ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثر عنده الصخب يعني الكلام صاروا يتكلمون ويصيحون وارتفعت الأصوات وأخرجنا أخرجوا أبا سفيان ومن معه من قريش قال أبو سفيان فقلت, فقلت لأصحابي وكانوا مشركين في ذلك الحين فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أميرا أي عظم أمر ابن أبي كبشة لقد عظم أمر محمد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أميرا أي عظم أمر ابن أبي كبشة كانوا يحتقرونه ويقول ابن أبي كبش احتقارا فالعياذ بالله فقد أمير أمر ابن أبي كبشا إنه يخافه ملك بن الأصفر أي إنه يخافه ملك الروم الروم يقال لهم بن الأصفر فما زلت موقناً أنه سيظهر يقول أبو سفيان فما زلت موقناً أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينصره الله حتى أدخل الله عليه الإسلام أسلم أبو سفيان يوم الفتح رضي الله عنه والإسلام يجب ما قبله وكان ابن الناظور صاحب إلياء أي الوالي على إلياء وإلياء بيت المقدس وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام قال الحافظ رحمه الله سقفا والسقف لفظ أعجمي ومعناه رئيس دين النصارى رئيس دين النصارى ورث منها... هذا صاحب... صاحب نعم وكان ابن الناظور صاحب ايليا وهيرقل سكفا على نصار الشام اي ابن الناظور هذا سقفاً أي رئيساً على نصار الشام يحدث أن هرقلة حين قدم إيلياء بيت المقدس أصبح يوماً خبيث النفس يعني فيه ضيق فقال بعض بطارقته قال الحافظ رحمه الله يعني بعض كبراء قال والبطارق جمع بطريق بكسر اوله وهم خواص الدولة يعني عظماء الدولة وكبار رجال الدولة فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك استنكرنا يا هرقل هيئتك تمتغير قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء يعني كاهنا وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم كاهن دجال فقال لهم حين سألوه لماذا أنت هيئتك متغيرة قال إني رأيت الليل